قال رحمه الله قوله تعالى إنا أعددنا وهيأنا من الإعداد وهو العدة للظالمين الكافرين ناراً أحاط بهم سرادق وهالسرادق الحجرة التي تطيب بالفساطيط الفساطيط أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي توبة قال أنباءنا محمد بن أحمد بن الحالث قال أنباءنا محمد بن عقوب الكسائي قال أنباءنا عبد الله بن محمود قال أنباءنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أنباءنا عبد الله الممبرك عن رشدين ابن سعد ورشدين ضعيف عن رشدين ابن سعد قال حدثني عمر بن الحالث عن دراج بن أبي, بن أبي السمح عن أبي الهيثم والحديد ضعيف ابن عبد الله عن نبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سرادق النار أربعة جدر كتف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة الحديث كما سمعتها من سنده فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وهكذا دراج ضعيف وإزداد ضعف في أبي الهيثم فالحديث ضعيف وله علتان رشدين بن سعد ضعيف وهكذا أيضا دراج ضعيف ويزداد ضعفا في أبي الهيثم عن أبي الهيثم هنا قال ابن عباس هو حائط من نار وقال الكلب هو عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار الحضيرة وقيله دخان يحيط بالكفار وهو ذكره الله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب قوله تعالى وإن يستغيثوا من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهل وهذا فيه مشاكلة كما تقدم معنى لأنه لا يغاث لهم بالماء المذكور يغاثوا بماء كالمهل بل به وين جاءهم إلى شربه هذا غاية الإضرار والإغاثة كما هو معلوم من معناها هي الإنقاذ من الشدة ولا إنقاذ من الشدة هنا بل هذه الإغاثة التي سأتون بها غاية الإضرار وهذا خلاف الإغاثة المعلومة لغة والمعلومة عند الناس فإن الإغاثة إنقاذ من ضرر وهذا ما في إنقاذ من ضرر فإذاً هذا من باب المشاكلة والمقابلة وليس من باب الحقيقة فإنه لا إغاثة لهم بهذا الماء المذكور الذي ذكر بماء كالمهل وهو كما تقدم معكم المذاب من الحاو الحديد المذاب أو الرصاص المذاب إلى آخر ما تقدم من أقوال فإذاً هذا ما هي إغاثة عن الحقيقة وإنما ذكر الفعل يغاث بماء كالمهل باعتبار ما تقدم. وهو وإن يستغيث وإن لغاثة والإغاثة المعلومة العرفية هي الإنقاذ من الشدة ولا إنقاذ من الشدة فعلى هذا كأنه يقول لهم أو كأنه يقول يضرون ويعدبون يغاثوا بماء كالمهل يضرون ويعدبون فأما إغاثة فلا إغاثة لهم أصلا وإنما هذا الذي جئ به وهو الماء المذكور بالوصف المذكور وألجئ إلى شربه هذا غاية الإضرار وما فيه إغاثة هذا ما يسمى بباب المشاكلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فالفعل الثاني فاعتدوا عليه ليس من الاعتداء بل هذا حق وإنما من أجل مشاكلة فعلهم المتقدم وإلا ما هو اعتداء الثاني الأول هو الاعتداء بغي وظلم وغير ما سبب والثاني إنما هو بسببهم مأذون فيه فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليهم إذن هذا حق وليس الاعتداء وإنما قين فاعتدوا من باب المشاكلة وإن هذا حق والاعتداء غالبا الاعتداء الأصل في أنه بالبغي الاعتداء فيكم بحق لكن هنا من باب المشاكلة فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه يع지 مشاكلة فعلهم المتقدم فعندما نسأله هل من باب المشاكلة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه؟ هذا ما في مشاكلة هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى تنيق بجلاله الإنسان له صفته المعلومة تنيق بضعفه والله صفته تنيق بجلاله وكماله ويثبت له النفس تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسه فليس من باب المشاكلة في شيء فانتبه من باب المشاكلات هذا أن تقع فينا في الصفات كما وقع بعض إخواننا وتاب من هذا الذي وقع فيه وأن هنا مشاكلة وإلا الله لا يثبت له النفس الله أثبت لنفسه ونحن نقول مشاكلة مشاكلة في غير من هذه الأشياء ومواضع قال رحمه الله قوله تعالى وَإِنْ يَسْتَغِيْثُ مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ يُغَاتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنباءنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنباءنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنباءنا عبد الله بن محمد قال أنباءنا إبراهيم بن عبد الله الخنان قال أحدثنا عبد الله بن مبارك عدرشلين ابن سعد كل حديث كما تقدم من طريق رشدين ومن سيأتي عن رشدين ابن سعد قال حدثنا عمر بن الحارث ابن الحارث عن دراج ابن أبي سمح عن دراج وهو أبو السمح. نعم حسنت عن دراج وهو أبو السمح عندك هكذا ما هو ابن أبي السمح نعم نعم لا لا خطا نعم كنيه ابو السمح منو ما دريهم عمق على هذا نعم هنا عندنا ابن هيثم ابن عبد الله ابن عبد الله ما هو عن عبد الله وهنا عندنا نحن عندنا عن ابن ابن عبد الله نحن عن عندنا عن عبد عندنا ابن عبد الله امم عندنا وينظر هل هو أبو الهيثم من عبد الله فيقول ما فيه خطأ لا لا قصي يكون أبوه عبد الله هل هو أبوه عبد الله نحن عندنا ما عن عبد الله إذن خطأ نعم سليمان بن عمر فما فيه عبد الله هذه يقوس عليها قال رحمه الله عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بماء كالمهل كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه قال ابن عباس هو ماء غليظ مثل دري, دري, الزيت, دري الزيت قال مجاهد هو القيح والدم ثم انه انساء الى ابن مسعود عن المهله فدعى بذهب وفضه فاوقد عليهم النار حتى لا با ثم قال هذا اشبه شيء بالمهل قول تعالى يشه نجوه ينضج ينضج الوجوه او ينبل من من حده قوله بين الشراب وساءت النار مرتفقا قال ابن عباس منزلا قال مجاهد مجتمعا وقال عطاء مقرا أو مجتمعا وقال عطاء مقرا وقال القتيب مجلسا وأصل المرتفق المتكأ فمئس الشراب ساءت مرتفق جهنم وذكر بعضهم هنا أيضا من باب المشاكلة إن كانت خسر المرتفق بالمتكأ فلا متكأ لهم في جهنم أصلا ما هم حول المرتكاء من باب مشاكلة ما سيأتي نعمة لواب وحسنة مرتفقة الجنة فقيل هنا بئس الشراب وساءت مرتفقة في جهنم وإلا ما فيه مرتفق في جهنم ولا اتكاء وإنما عذاب لكن لأجل ما سيأتي وربما يستغرقون في باب المشاكلات هذا وينفون ظواهر نصوص قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وهذا الشروع في وعد المؤمنين بعد الفراغ من وعيد الكافرين شرع سبحانه وتعالى في بيان وعدي هؤلاء الصالحين وهؤلاء المؤمنين كعادة القرآن يذكر الوعيد للكافرين ثم يذكر وعد المؤمنين أو العكس يذكر ما وعد المؤمنين به من الثواب الجزين العظيم ثم يذكر وعد الكافرين إما أن يقدم هذا على الآخر أو الآخر على الثاني فهذه طريقة القرآن في ذكر للكافرين والمؤمنين يذكر وعيدهم ثم يذكر المؤمنين ويذكر وعدهم وهو عيد الكافرين تقدم وهذا شروع في بيان وعد المؤمنين وأن الله سبحانه وتعالى عد لأهل الإيمان ما ذكر بعد ذلك أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس الآية هذا وعد أهل الإيمان من حقَّغ الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحقَّغ الإيمان بما أوحِي للنبي عليه الصلاة والسلام وقول هنا إن الذين آمنوا أي بالحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا بالحق الذي أوحِي إليك يا محمد وعملوا الصالحات أي نعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها والعمل بها قال بعد ذلك فإنا لا نضيع أجر من أحسن عمله فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. فكل من عمل عملا فهو مكتوب له عند الله جل وعلا وينميه له ويجد ثوابه الجزيل عنده سبحانه فهو كريم جل وعلا وجواد فأعمالنا لا شيء مقابل أجور رب العالمين سبحانه وتعالى والله ضاعف الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله جل وعلا وهذا من باب التشجيع للعاملين من باب التشجيع للعباد حتى يشتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى ويلقون ذلك يوم القيامة ماثلاً أمامهم ويفرحون به فرحا شديداً يوم تجد كل نفس ما عملت من خير المحضرة وما عملت من سوء إن تودلوا أن بينها وبينه أمداً بعيداً هكذا وضع الكتاب يشفق منه المجرمون فهو يسطر فيه كل ما عمله الإنسان من صغير وكبير ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة, كبيرة إلا أحصها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحده وأهل السعادة كما قال الله سبحانه فيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابيه إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها داني الآيات والعكس بالعكس فمن يؤت الكتاب بالشمال فيا له من ثبور ويا لها من ندامات حسرات ويا لها من شهيقات يشهقها ذلك الخسران واللهم سلم سلم فهذا وعد الصالحين هذا وعد المؤمنين هذا وعد العاملين الصانحات الأعمال الصالحة والله لا يضيع عنده عمل عامل إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله ثم ذكر, أو ثم ذكر بعد ذلك هذا الأجر الذي أشار إليه سبحانه إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله فلا يضيع الله سبحانه وتعالى الأجر ثم ذكر أجرهم وذكر ثوابهم فيما بعد على مسيئة إن شاء الله هؤلئك لهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات وقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل هذا من باب قامة الظاهر مقام المضمر وإلى المقام هنا إنا لا نضيع أجرهم إنا لا نضيع أجرهم لكنه أقام, أو أقام الظاهرة مقام المضمر فقال إن لا نضيع أجر من أحسن عملا ووضع من هنا مقام الضمير إن لا نضيع أجرهم للنكة التي قد تقدم تكرارها وبيان شيء منها اختلف المعربون في إعراب إن لا نضيع أجر من أحسن عملا فقيل جملة اعتراضية بين قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار فجملة إلا لا نضيع أجر من أحسن عمل هذه جملة معترضة بين اسم إنا وبين خبرها الآتي ذكره أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار فاعترض بقوله إلا لا نضيع أجر من أحسن عمله ولا شكرنا الاعتراضات لها نكت ما يتبعها كل من غير نكتة فلها نكت تذكر في كتب البلاغة وكتب النحو ربما يتعرضون لشيء من ذلك وقيل إن لا نضيع أجر من أحسن عمله هذا خبر للإسم الموصول لإن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله فهو خبر للذين الذي هو اسم إن فهو خبر إن على هذا المعنى اختلفوا في الرابط فإن الخبر بالجملة يحتاج إلى رابط فقيل الرابط العموم الذي أعطته من إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقيل الرابط ضمير محذوف وليست من على خلاب بينهم وقيل الرابط بالمعنى ضمير محذوف تقديره منهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم فهو محذوف تقديره منهم وهذا جيد وقيل الرابط بإعادة المبتدى بمعناه فإن من بمعنى الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من ومن هنا موصول وليست على لفظ الذين لكن تتضمن معناه فيقول الرابط إعادة المؤتدى بمعناه كقولك زيد جاء أبو عبد الله أبو عبد الله كني الزيد والرابط بإعادة المؤتدى بمعناه مختلف فيه بين النحاء والصحيح أنه لا يعتد به وليس ثم رابط يقال له إعادة المبتدى بمعناه إنما يعاد المبتدى بلفظه ومعناه الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة أما إعادة المبتدى بمعناه دون اللفظ هذا رابط مضطرح قال به الأخفش قال به أيضا كذلك بعض النحاء وأنكره إمام النحو السبويه واستدل له الأخفش بقوله إن الذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْرِحِينَ فقال المصلحين هنا هو باب إعادة المبتدى بمعناه لأنه قد تقدم والذين يمسكون بالكتاب المصلحين هؤلاء الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فهو باب إعادة المبتدى بمعناه فالمصلحون هم الذين يمسكون بالكتاب والصحيح أنه باب إعادة باب الربط بالعموم من باب الرابط بالعموم لا من باب إعادة المؤتد بمعناه فما فيه رابط اسمه إعادة المؤتد بمعناه هذا ضعيف عندهم فإذن الروابط إنما هي أربعة لا خامس لها ولا زائد عليها على ما هو معلوم من الضمير وهو أسها في الربط ومن الإشارة وهكذا أيضا من العموم الذي يذكرونه من إعادة المؤتد برفضه وليس هناك خامس يسمى إعادة المؤتد بمعناه وإنما هي أربعة ضمير وهكذا العموم وإعادة المبتدى بلفظه ويتضمن المعنى قال رحمه الله قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا فإن قيل أين جواب قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ويعني بذلك الخبر فإن الخبر فالخبر هو أولئك لهم جنات عدن وهذه جملة اعتراضية كما سيأتي وقيل الخبر إن, إن لا نضيع أجر من أحسن عمل والرابط اختلفوا فيه قال رحمه الله أما على كون أولئك لهم جنات فالرابط واضح وهو اسم الإشارة وهذا معتمد فالرابط قال رحمه الله فإن قيل أين جواب قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قيل جوابه قوله أولئك لهم جنات عدن تجري وأما قوله إن لا نضيع فكلام معترض هذا وجه من الأوجه أن قوله إن لا نضيع هو اعتراض بين اسم إن وبين خبرها أو بين الجواب والكلام المجاب على ما ذكر فكلام معترض وقين فيه إضمار معناه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل نجازيهم ثم ذكر الجزاء فقال فعلى هذا تكون الجملة هذه الخبر فإنا لا نضيع أجرهم فهي خبر عن إنا والرابط الضمير أجرهم في أجرهم لا نضيع أجرهم وعلى بقائه علمه على لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم الرابط محذوه مجرور بحرف الجر منهم فتكون الجملة هي الخبر ثم ذكر الجزاء بعد إجماله في قوله إن لا نضيع أجر من أحسن عمل ذكر هذا الأجر أولئك إلى آخره قال رحمه الله وقيل فيه إضمار معناه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل نجازيهم ثم ذكر الجزاء فقال أولئك لهم جنات سي يتم الكلام عليه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت